أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء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 انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر سيوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسول